بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والذين إذا فعلوا فاحشة الظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الله واستغفر لهم الرسول لبجلوا الله توابا رحيمة واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيمة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور الرحيم فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهتل القوم الفاسقين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 وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مجيب. واستغفروا رَبَّكُمْ ثم تُوبُوا إليه إن ربي رحيم ودود يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إِنَّا كُنَّا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلة.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 لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من القلضاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سجدة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 فاستقيموا إليه واستغفروه وبيل للمشركين تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله والصافر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أنبالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ظرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم قد كانت لكم أسبة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلون أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فيما عروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لو الرؤوسهم برائتهم يصدون وهم مستكبرون سباء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إن ربك يعلم أنك تغوم أدنى من ثلثي الليل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وظائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تخصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك وسافره إنه كان توابا.